بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلا دولا تحين مناص وعجبوا أن جاء وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن وَاصْبِرُوا واصبروا على ذا آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكان أولا ذائك الأحزاب إن كل إلا كنب الرسل فحق عقاب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 هل أتاك نبأ الخصم إلتسمر المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تَخَفْ خصمان لبغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشتقط ولا تشتقط وهبنا غايلا سوا الصمات إن هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اقتسلنيها فقال اقتسلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك وان كثيرًا من الخلطاء الى يبغي بعضهم ما لا بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَنَا عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ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 لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعَشِيْ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ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 فتخرنا له الريح تجري بأمره مخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوى وآخرين مقررين في الأصفاد هذا أعطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وإن لوم عندنا لزلفاء وحسن ما أب والكر عبدنا أن يب إذناء رب إذ الزني الشيطان بنصم وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووَهَبْنَا لَهُمْ أَهْلَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَلِكَرَادِئِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا بي ۖ وَلَا تَحْنَثْ ۚ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَالْقُرْآنَ بَاقٍ لِّإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَكِئِينَ لَحُسْنَ مَأْوَىٰ جَنَّاتٍ عَلِيمَةٍ مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَاتٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٌ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعودون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ مَا يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَدْعُ طُغْيَهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَظِيَّةٍ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحَمٌ مَّعَاكُم لَا مرحبا به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 قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار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 ما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجوه وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. ولا تعلم أن ما بعد حين.